قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الاخرين وصلي وسلم على نبينا محمد في الملائئه العلى الى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديه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 إنه لا يعز من عاديت ولا يذل مواليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما ألعمت به وأوليت لاستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطاينا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثن والغنيمة من كل بذ والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم اكرمنا فانقل الأرض اللهم ثبتنا تحت الأرض اللهم استرنا يوم العرض اللهم أدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض اللهم لا تدع لنا في مقام ذلنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا عثيرا إلا يسرته ولا ضلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا صياما إلا قبلته ولا قياما إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبت اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد